يا ايها الذين امنوا ان تطيعوا الذين كفروا يردكم على اعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين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 ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْ هُمِّي لِيُتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلُونَ عَلَى أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي إِخْرَاكُمْ فَآثَابَكُم غَنِيمَةً